Tayyip ya bu sabah Look at the shabat. من كفا ظلام بفاضل المثاني يا الله يا جدي بلي ما من الختام من الموجات بلي ما من الختام من الموجات أشرف الر اشرف الرسل قاصوا داني همسيني طيب طيب يا عاطف سمعني من الحانه كل خمر علينا محرم كل خمر علينا محرم غير خمر لا جي غير خمر لا جي جل السكر من خمرات الببس بحسنا السكر من خمرات الببس والشفاة في شفاة الغواني في شفاة الغواني كذبتها شوذ المعاني كذبتها عني الله الله لا شيء لكم الله واسير